وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّن قَبْلِهِ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُرَاعِبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ولَوْلَا رَأْيُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِذُلٍّ بِيَازِ قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْهُ فَمَنْ يُجَادِلْكَ مِنْ بَعْدِهِ فَإِنَّكُمْ لَخَالِدُونَ فِي النَّارِ ببما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامد سوف تعلمون من يأتي عذاب من ذِي وَمَنْ وَكَاذِب وَتَقِبُ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيب وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا نومه برحمتنا واخذ الذين ظلموا الصيحه واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاسمين فان لم يوفوا فه الا بعد لمديان كما بعثت ثمود ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ